كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا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 ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظهرون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 قال فبما أغويني لا لهم صراطك المستقيم ثم لأتى من بين أيديهم ومن خلفهم, ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم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 سَوْآتَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا, إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّ لَكُمَا مِنَ النَّصِيحِ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون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 قُمُ الشيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ علَّنَ الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لِلَّذينَ لا يُؤْمِنونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشرغوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف, عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولاهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا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 ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنه حتى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 الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب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 كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيمهم ونادوا أصحاب الجنة أسلم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفون وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 رمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم فاليوم, ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء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 هل ينظرون إلا تؤيلة؟ هل إلا تأويله يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا, فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملجا منك الا اليك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 وَمَتِّعْنَا اللَّهُ نَمَ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَرَثَةَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعليائك ولانت جلودهم لجلالك وقمأنت قلوبهم لأذكارك وصغت أسماعهم لأقوالك ودمعت أعينهم لأنوارك وشكرت ألسنهم لآلائك اللهم وقلتنا كثرة وذلنا عزة وعسرنا يسرا وخوفنا أمنا وفقرنا غنى وعاداتنا عبادة وضنكنا سعادة واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل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 احاط بكل شيء علما يا من احاط بكل شيء علما يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم يا جواد يا كريم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين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 نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعهود يا رحمن يا ودود اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة اللهم ارزقنا الحسنى وزيادة وغرفا آمنين دوس الأعلى مع النبي الأمين اللهم وبلغنا نظرة النعيم ونظرة إلى وجهك الكريم وسلام قولا من رب الرحيم أكرمنا اللهم بعطاء غير مجذوث وبأجر غير ممنون وبثواب غير منقوص اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا من نستعيذك من النار نستعذك من النار نستعذك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك اللهم كل ما أبعد عنها من قول أو عمل اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق من النار رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وابنائنا واخواننا واحبابنا وأحيائنا وامواتنا ومن احبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن احسن إلينا ومن أسأنا اليه اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار اللهم يا مجير من استجار بك يا مجير من استجار بك يا مجير من استجار بك اجرنا من النار اعتقنا من النار نار الحامية اكفنا نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم عتقاء وخلصاء من النار اللهم اعتقنا من النار واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن في النفس حاجات وحاجات فاقضها لنا يا قاضي الحاجات نسألك بكرمك بمنك بوجودك بعطفك وإحسانك يا ربنا يا ربنا يا خالقنا اعطنا حاجتنا اجب دعوتنا اجب دعوتنا اقض اقض ديوننا, اقضي ديوننا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 وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعرض اللهم صلاتنا وسلامنا عليه في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين